طالق تحمل نعشي الزمن يا بل حسن يا بل حسن قابريا نهنا يا بل يا بل بالي قد حمل نعش الزمان يا بل حزن يا بل حزن قبر ينيحنا يا يا بل حزن يا بل حزن فاطمه تضايق قبرها وما حزن الفراق صدرها فاطمه تضايق قبرها وما حزن صدرها الحسان طالع يقطع نقش الزمن يا بال هي هي اقرا اقرا يا برنهنا اروح لك يا بال اي طالع تحمل شيل زمان يا بال هنا يا يا قبرها الله يطيح حشتك فاطمه تضايع قبرها ام احسن الفراق صدره فاطمه تضيع strength, Ali Wal, ki haan'si ni ba peyaanattii di adath lagyaali wa iblial Naríchi albibrotha shaiya Hadong Africa and او بك الطوع او والليله عيونك بكن يا ابو يا ابو الحسن يا ابو الحسن والعيون تا جان <تصفيق> يا بال حسان وي قيون يتا مكسهلين يا بال حسان يا بال حسان يا خلي <تصفيق> ضايعهم يا علي ابن علي اتمم للباقي ضايعهم يا ابو الحسن طالع طالع يا حسين حمل نعشه يا بلحسن يا بلحسن قبر ايه صوتك يا بلحسن يا بل, يا بل, يا بل, يا بل, يا بل طالع تحمل نعش طالع تحمل نعش الزمن قلبي. قلبي يا, يا ب... قبري يا قبرنا هنا يتضيع. يا علي يا ذا دور اي فاطمه ضايا قبره يا حسين فخرت به يا ابو الحسن صباح امين النجفي انت الطلا غيا تنشل <تضحي البيض واتشيغة> <تحمل> بي <صدر مجروح> <صبرك> الضوهات <ما جبرضلغ> شيغه تحمل بين من صدرك نقول شلون بيدك قلبك الطوع أول ليلة عيونك بجاء يا شيخ هم يا حالك يا اللي يا ابن الحسن طال جان بدي اروح لهي الاصوات فاطمة تضايع قبرها يحسن الفارق صلى يا الله فاطمة تضايع vajj jarru غسلت لي املي لمست وابدا من الطين يا ابو الحسن طالع تحت حمل السما ادي ادي ابو الحسن الله يقضي ما <تصفيق> تتعاد <تصفيق> I um. le zallah <laughs> ya qab बो रहा Ya Allah Ha emtem ne yubul cheft menni tellan halyo zit vint vaat ma fargan ya ban hasan ya ban hasan omri ne u bas يا بال الله يقضي حاجتك قبري نهنا يا يا بره يا بره هنا على <تصفيق> يا بان حس يا بان حس فاطمه تضاي يا يا برهان ولا حسين فاطمه ايه ايه فدوه روح لك ايه ايه عبر فاس خالد خالد بنت ربي هي شمس عمرك انت من الظل شفت ماهاناي بعد صبرك وتمني تظن هاليوم تدفن فاطمة بصدرك يا لايم هتتمني بهلي علم munfarqa barik balialan hufar ruhanishlo mutfarqa ya'al hasan a'umri ni va bas umri يا بل حاشك قبرين قبراني يا بالحسن. لا تتعب لا تتعب لك طالع تحمل طال قبره قبره النوريه على يا بنت الحسن يا بنت فاطمة, فاطمه ضيع قبرها فاطمه تضايع الله والله واحسن الباقي بدي اروح ل جسد بترب اهل الليات جت واري موتتري امال وخجري الصدور مجروح وتراب اللي حيد ياذي وتراب اللي يا هو بدال الله كساء وجهي ظوا يغطي وشلون اله أو بدال الكساء شلون شفان وجهي ظوا يغطي ما يضم جرح البضع الشفان دمو همو محان يا بل حسان يا بل حسان ما يلوم جارحل بضع الكفان يا بل حسان يا بل عبال حسن. عبال حسن. هم ومحال يا بالحسن يا بالحسن لا جفيني يا يرفع بلحدها وانتهمت سهر بعده لا وانتحمت سهر بعض يا ابو الحسن طالع ساحمل عاش الزمان اي يا ابو يا بل حسين. Malva Ya khidr, ya khidr, tshu ya khidr, tshu faytam, qlubaytamak yitraqsham, يا وهذا الحسن يا الحسن يا الحسن هذا حسين зан يا الحسن يا الحسن هذا هم but I Barakallahu alayhi wa ف لا حدها وايك اشفاء والصدر حائدا ونازف يا بالحسن طالع تحمل عشه الزمن اي اي مقضيه الحاج ان شاء الله يا بالحسن قبره فما انقلوا ما حضوا وشوف في الظل غبزه بطف كم الظل ما قدتها الشمل يا ba qaddat ha hasan al hasan wa amto ne